Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Islamim. Tidka ود ال ورحمت الذين يطير وَلَا تَوَيُطْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ أولا من يشتري له والحديث ليضل عن وَإِذْ تَتْلُو الْقُرْآنَ لَن يَجِيءَنَّ أَمْرُ رَبِّكَ إِلَّا بِالْحَقِّ و هو الله عزيز حكيم فيها من كل ذا و بل الظالمنا في ضليم